بوك تو <تصفيق> شيء وجوب عمل شيء موشتش. يجب يلزم. Jeżyb jelzam Muszę wysłać ten list. Jeżybu an ursil al maktub. Jerzyb an ursil al maktub Muszę zapłacić za hotel. Jeżybu an lil lilfundok. Jerzyb an adfa lil fundok. Musisz wstać wcześnie.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 يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن يعبئ التنك يجب أن ي التنكة يجب ان يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. أن Musi umyć samochód. Jeste bo, że musi umyć samochód. Musi zrobić zakupy. musi zrobić zakupy. Musi posprzątać mieszkanie. Jeste bo, że musi Musi يجب عليها أن تنظف الشقة. أنا موسي zrobić pranie. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. مشي ميزاراز إيش دو شكولي. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Musimy zaraz iść do pracy. Musimy zaraz iść do lekarza. szurl. poczekać na autobus. Musimy zaraz iść do lekarza. يجب أن تنتظر الباص. يجب تنتظر الباص. Musicie poczekać na pociąg. يجب أن تنتظر القطار. يجب تنتظر القطار. Musicie poczekać na taksówkę. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب تنتظر التاكسي.